نادب الفراق مدامعي وكواني وقضى الوداع على الفؤاد العاني نادب الفراق مدامعي وكواني وقضى الوداع على الفؤاد العاني لله أيام صبانا أدخمات بمحابة عظمى وفيضي حناني لله أيام صبانا أسخمت بمحابة عظمى وفيضي حناني نادب الفراق مدافعي وكواني وقضى الوداع على الفؤاد العاني نادب الفراق مدامعي وكواني وقضى الوداع على الفراد العاني لله أيام صبانا أدخمت بمحبة عظمى وفيض حناني لله أيام صبانا أدخمت بمحابة العظمى وفيضي حناني قاصرات مع الأحباب واهيا طويلة فكأنما الساعات فيه ثواني قاصرات مع الأحباب واهيا طويلة فكأنما الساعات فيه ثواني يا رب يومي سوف يأتي لا أرى فيه الخليل ولا الخليل يرى لي. يا رب يومي سوف يأتي لا أرى فيه الخليل ولا الخليل يرى خالتي الديار فما بها من صاحب افضي اليه بما يكن جناي خالتي الديار فما بها من صاحب افضي اليه بما يكن جناي تاصفوا ليد دنيا وتجفو وأنا في الحالتين معذب وجدان تاصفوا ليد دنيا وتجفو وأنا في الحالتين معذب وجداني خُذْ يا أُخِيَّ مَوَادَّةَ الَّاتُ اشْتَرَى كَلَّا وَلَيْسَتُ بَاعَ بِالْأَثْمَانِ خُذْ يا أُخِيَّ مَوَادَّةَ الَّاتُ اشْتَرَى كَلَّا وَلَيْسَتُ بَاعَ بِالْأَثْمَ يا أنت أخجلت القلوب تراض عن من فعل الجميل لساني يا أنت أخجلت القلوب تراض عن من فعل الجميل لساني وا في درب الهدايات مشعلا يدعو إلى الخيرات بالاحسان وا في درب الهدايات مشعلا يدعو الى الخيرات بالإحسان. إني لأقرب للقاء وخف أن يقضي الوداع على الفؤاد العاني إني لأقرب للقاء وخف أن يقضي الوداع على الفؤاد العاني نادب الفراق مدامعي وتوالي وقبل الوداع على الف... نادب الفراغ مدامعي وشواني وقضى وداع على الفؤاد العاني نادب الفراغ مدامعي وشواني وقضى وداع على الفؤاد العاني.